بوك 2 يا بھائي بوكتی واحد وخمسون واحد وخمسون كونو گولو چه ایڈم قضاء الحاجات قضاء الحاجات ناكو گرندھالا یاني كي بلالاني وندی اريد ان اذهب الى المكتبه العامه اريد ان اذهب الى المكتبه العامه ناكو بوستكارا دوكانانيكي ويلاليني موندي اريد ان اذهب الى مكتبه بيع الكتب اريد ان اذهب الى مكتبه بائع الكتب ناكو سماچارا پاترالو امي دوكانانيكي ويلاليني موندي اريد ان اذهب إلى كشك الجرائد أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد ناكو وك بوستكم اروتيسكووالاني وندي اريد أن أستعير كتابا اريد أن أستعير كتابا ناكو وك بوستكم كونالاني وندي اريد أن أشتري كتابا أريد أن أشتري كتاباً ناكو وكا ساماة جارة بطرم كونالاني وندي أريد أن أشتري جريدة أريد أن أشتري جريدة ناكو وكا بستكم أرور تيسكنتكو جراندها ليانكو بلالاني وندي أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً اريد ان اذهب الى المكتبه العامه لكي استعير كتابا وك بوستكم كونندكو ناكو بوستك سالا دوكانانيكي ولالاني بندي اريد ان اذهب الى المكتبه لكي اشتري كتابا اريد ان اذهب الى المكتبه لكي اشتري كتابا وك دينا پاتريك كونوتكو దుకాణానికి వెళ్ళాలని తయారు చేసే వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళాలని اخصائي نظارات ناكو سوبر ماركت كي ويلالاني موندي اريد ان اذهب الى السوبر ماركت اريد ان اذهب الى السوبر ماركت ناكو بيكري كي ويلالاني موندي اريد ان اذهب الى المخبز اريد ان اذهب الى المخبز నాకు పళ్ళు కూరగాయల్ని కొనాలని ఉంది నాకు రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కావాలని ఉంది اريد ان اشتري خبز حمام وخبز عادي اريد ان اشتري خبز حمام وخبز عادي كاللجود كنडको नाको कल्दाल दुकानानी की बेल्लालनी मुंदी اريد ان اذهب الى اخصائي نظارات لاشتري نظاره اريد ان اذهب الى اخصائي نظارات لاشتري نظاره اريد ان اذهب الى سوبر ماركت لاشتري فواكه وخضروات اريد ان اذهب الى سوبر ماركت لاشتري فواكه وخضروات roles mariyo bread konadaniki nenu ka bakery ki vellali uridu an adhab ila al makhabaz li ashtariya khubza hamam wa khubza adi urid an adhab ila al makhabaz li ashtari khubz hamam wa khubz adi